واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء